Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman. al quran Khalq al-insan. bayan Al-Shams wal-Qamar bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان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 وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجهان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 Ya masyarakat jin dan insan, istigatum an tafduh min aqtar al sammawati wal arz, fa tafduh, la tafduhun illa bi sultan,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 jika syakhat langit, maka ia adalah bunga kerdilan. Dengan siapa Tuhanmu berbicara, maka pada hari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 Y Rubbiku, maatukaziban, wamil dunihi maajnnetan, fabiayalan Y Rubbiku, maatukaziban, mudaannetan, ربك ما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلان ربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورما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 يا ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضرو عبقرين حسان فبأيالا يا ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرار